عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدّى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 ثمَّ السَّبِيلَ يَسَرَّهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقُبَّرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشَرَّهُ كَلَّا لَمَّا يَقُضِ مَا أَمَرَهُ فَالْيَوْمَ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا و فاكهة و ابا متاع لكم ولانعامكم فاذا يَوْمَ انت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة